الهاتف والمكتب. نظرت في تعليمات السكرتارية لدى إدارة البرامج التدريبية، فوجدت فيها تعليمات طويلة المشوار، كثيرة العثار، مما لا يليق بنا عرب المسلمين. يفترض في مسؤولياتنا القدوة للمسؤولين في العالم من التواضع وترك اتخاذ الحاجب وأن يكون الهاتف لدى المسؤول مباشرة. هذا على وجه العموم. أما خواص المسؤولين في مواقع عامة. فلا يسعهم إلا أن يكون الهاتف بواسطة حتى يصف ا ل م ه م منها، فيمكنه من الاتصال ويصرف الاتصالات الغثائية أو التي يمكن أن يوجه أصحابها إلى جهة ثانية لإنهاء مطالبهم دون اللجوء إلى ذلك المسؤول. والعمدة هنا رعاية الأصلح، وكلما ابتعد المسؤول عن إحاطة نفسه بهالة فهو أولى وأسعد له وأنجح وحري أن يسدد الله عمله.